اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا لهم عذاب شديد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 بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من و به عجله حسنت له خوان. الابرار له ولا يكلمه ولا حديث سجى من التغلو و من من الشيطان الرجيم. والتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عذلا جسد له خوار ألم يرو أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما رأوا أيديهم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد غلوا قالوا اللهم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه رطبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استزعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي وليه وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إسْرَائِيلَ لَا تَتَّخِذُ مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِيَّةٌ حَمَلْنَا مَعَنُهُ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فاقر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدور إن عذاب ربك لواقع ما له من يوم ثموع السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يوم يذل المكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون الله العظيم